نمسعهم قليلاً ثم نظروا إلى عذاب غليظ ولئن سألتهم من خلق السماء سوى الأرض الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون بِاللَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرَ يَمُدُّونَ مِنْ غَدِيرٍ سَبْعَةِ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ما خلقوكم ولا بعثكم إلا كنف سواحدة إن الله سميع بصير أعد بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقبل الله أنا يعوذك من عوائد الأغتصاب يا الأعداء كم يضع صورة في الرغمان. قال تعالى على وجوه ومن يسلم وجهه ومن رثي يسلم كجامية وجه وجهي تروجي بهم جميع الى الله اله قدوس والحال هو استغفرنا منفسن ويهز رو رسول كر عبد ترى له متبعن للرسول صوتي وجنا هذا والله ما عاود دوائركم مشى او في عن اا فوق مركو توسنه ايسغا وجي مشي لكن جل كون الله عظيم ربي إله السديبة إله سبحانه وتعالى عصا الله حظا إله كتاب في السفودجة إله سبحانه وتعالى جعراضا سبحانه وتعالى وهو البسجد دركي ولجدا سا ساتوي من عنف ووجي سال روح وجميل ووجي سال وهو من قتيل النوح ويستجو رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل كنا إله لواصفه أخبرينا الرسول إخلاص وحنو كي هي في عند رسول صلى الله عليه وسلم ورفعه هذي اللي وراء ميبله وياه إلهي يقبله مهاي هذي عمل كاو بصلات يهيك لكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعلن ساعة الصنعين أو صدي عمل مسلمي على قصعين إلهي يقبل مهاي هذي على الرسول الله عليه وسلم كجبا يستوحان أو صدي مسلمي لكن هذا إلهي ولد جيزن أو فيا يسمع أي كتجسنه إلهي يقبل مهاي مركل وراء إلهي عمل فضاع برابع ومين يسلم وتشاهو إله الله ترى إلهي ولد جيزن بلن كيسارن ولد جيزن قلب بجيس إلهي حجيس روحي في جهازي ودينت إلهي كده إلهي وهو حول بأغدن كسر الله هذا وإلهي رعاليك ليه وهو حول بإلهي أبرا وهو مفسنا من قصة واحد رسول كالططة ينا صلى الله عليه وسلم وحسنا وصيه رسولك واحد واستمينيه واستمينيه فقد استمسك فقد حقيقية استمسك الروح وهو قبصيه بالعروة حرك الوثقاء أرد حرك أرد والله هو إنسجعين أيها يستاوي روحة ده نتكسر الله si uubta balad qasrinaal aad oo samarka halagsan oo khatar gelinina marka ruuxa waxa qoray ama wayna qor khatar badan akharo oo dib badan qabriga ka bilaabta wax yar waayeen baa inaa sugey marka ya badbaada oo ilaah intaana weesala uubta baladiya oo khatar ka dib baladiya soo saar labada leeynaa dabale ku hanu فقد اتمسك وحوق الصيف روحا فيه بل عروس في حارك الوثقاء والوقل السونيي الله سهل الله انكرو عبده وإلى الله هبه حديثه عاقبة الأمور أمورا ونقرين الدون كان أمورتي صالا يا مخلوق أمورتي صالا إلهي با اللعيني إلهي با لو ذهرت بياه سبحانه وتعالى ومن كفره فوث الكفريات فلا يحزنك رسولك سباله ولي وسلم سرده ومكين فلا يحزنك يوسف كفر وكفر و قال لم Without The Spirit ينبهي كفر paies نهم أليس ما كانت زندري فإنينا برجعهم ولحكي فكانت وصلemen وعده من الأمر وقل هذا الآلام كفر أليس إبقى واذا تعلمaidه وأموع من المقارم وعود كلنا من الصغير لا تكره كلنا من النهت يوم humans aren't must be the Bennfire لكنَّ جميعا يتصل وصل穢 ومن رحاجه إن sharkونه مرحب ب для Us لا يوجد cow كان في الدخول فلنبئنهم وأ نقورنمين 나와 بما أن عمل فأيساني ينبا نقول رمي الله الله سبحانه وتعالى وكاو المرمي إن الله إلهي علمه وقوه بلا تشدو وحلط لي حتى قلبي الروح حتى رجلا نقهي بقال الله سبحانه وتعالى نمتعهم وقوة كفراء وقرحين الناي ونورينا قريلا نية ثم نضرهم وحننلقين أو فقص بينهم إلى عذاب على فجي غليب أو عذاب كاسي في قصر أبقاليان وإضطرار هون برياءهم بقال سبحانه وتعالى نستعهم ونرى نو جرى كوي كفية قليلا إياه ثم أنت إن ن نرى إن أنت يتدب نضربهم وحنقق بينه أرض جرينهن إلى علام علام حجي علام كسو غليد أرض وانت على تهم نقول إن ويس من خلق يا أبو رأس السماوات إياه والأرض حذت سويذ لا يقولون الله إله أبو رأس مرضي للقول قل وحاتي الحمد لله إله جاسمان وتعالى aasi laagu qortaan in sawu awore ee fuljadii uu ku ogey ilaahayga saa subhanahu wa ta'ala mahad bal in ay ilaahi islaay u qiraan ku rumeeyaan ay u raacaan oo ugu barxiraan hoobka dadka ugu badan la مخلوق استمر قصراً والارضي إن الله إلهي هو إله الغني الحميد وكثفاز كلو غني فلعلنا أباهنا وكان ثقبها ثول ولو أنما في الأرض وحبلوك قصعنا أو ميش الجلتين ولو أنما في الأرض وحبلوك قصعنا ومش الجلتين ها قلم هذو أهان وح إلهي جد أو رأي لولك كويه هذا قلم نقوله والظهرنا مداد أي نقوله قط أي نقوله ينده إستوى أي زيادين أيام من بعده مركو رماضه سبعة عطلين تضبّلت القصة والدريون ما نفيدة كريمات الله إلهي هذا ليس مرّاً مالذي إن الله عزيز حكيم إلهي وكف الله تأذك عزيز كون لك تعالى من غني وكأن نجفون سبحانه وتعالى هذا الكيس مركو أول ديسة إن بلاي نظور وانساء وانتهاي يساء وبرانتهاي فبهن أورى هذا الكيس بك ربنا يوجد waa adoonkan geed ku yaalo wa alayhi subhanahu wa ta'ala haddii qalin laga doon waad adoonka baddu taalana laga dhigo qadib lug qorilahaa qalin kaan oo markay baddu dhamaato qadoba waxa lagu daray markay badi kalimaat kulee haysoo iyo waxa kama dambayn coddu iyagoo aha ayay dhamaan lahayn gudheebada iyo wadhi geeda marka hadalka ilaahay intee oo marka Ilaahay subhanahu wa ta'ala in nihayamma law hadalka rabismaan ma ma dhamaansho mar aggu wixii makhluuq ah oo dhamaansho leh waxaan kalodon geed ku waa makhluuq makhluuqana waqti uu ku ولو أن ما في الأرض واحد لولك قصراً من الجلد هنا جده أقلام هذين القانون وهجده هذول قانون القانون والبحرنا أي مقال هاي المدال قد يمدوا استوى أي زيادة من بعدي مركى الضماع بعض مركى واحد بلاه الضماع له ضرورة لقصة ضرورة سبعة عفواً تضاعب ما نكذف كريمات الله الجيني والضماع بعض لكن هذا الكل هاي ما إن الله عزيز حكيم ما خلقكم أولى صل الله عليه وسلم تعالى هذا كثير أنا برأيه إنما أولى سك القرآن كور رواية فذكر ما خلقكم أول كنون ماها ولا بعثكم تبين كنون ماها إلا كنفس واحدة إلا كخلق وبعث نفس واحدة مخلوقاً لا نسلو وعبور يرفسوا عبور واسكنت بالي مخلوقاً لا نسوس صار يهرفسار كسواس ومديه إلهي سبحانه وتعالى وفرق أول حي مال من حي لا يقوم بقابور ادونكم مرق الدمارة يكون بقدرة ما إن تاعي لعب روح هي مرق ادونكم لواسق مجد وح مخلوق إلهي أبوري هي هل نذكرها لواسق مجد ماكو أبوري هي مرق صاح صاريو رأوا البور حب بعنتاي إن ما خلقكم أوردين أوركان كن ولا بعثكم سو بهنتن إلا كنفسن أو كريم وياه سهل نقصه بغيره كل من كل مخلوقنا أبوري إن الله الصميع بصير إلهي سبحانه وتعالى كسر أبوذ بام واقس سدر وودوا المخلوق السوت وهوح حداو الله يستقميديا ملمويا مخلوق مركز الكلام بره الله الصميع إلهي واقس مقل بام مخلوق إنس إن تالق إلهي سبحانه وتعالى سوت قلاو يا وابله سبحانه وتعالى مخلوق الله إلهي yiri cinno gari allay leh في ka san nahar hayn ka maalki ka galinay marka samalki badan ay habeenku yaranaay we yiri joodana oo galiyaa nahaarada filay marka saayinkii badan ay maalkana saamarba mid baan isqaamayo marowas leekaas saxna u gudbale sunnah saxna ma aragtaan ilahay ma ku garatan wax ilahay وصير هذا المخلوق وهو وضان وحكا صوص على وحاولوه لكن وهو وضان مليئوه إلهي أمر كي تكسران سبحانه وته إلهي باوضان كل المبع القردية يقرره ذلك يجري ويسعن إلهي أجري أنت ليك يا رمزن مصمم إلهي يكسر كم العظم مدى إليه هو إستاغي وصعدك الجوجين إياه وقرره إستاغي الله بما إلهي سبحانه وتعالى تعرف صلوا يشعلوا له إلهي بالهرطقة يساستها قرعة أي من دولة هي ساسة كرب وحول من دولة هي إلهي بالهرطقة هي إلهي خبرت بوحول بإلهي سبحانه وتعالى وإذا المغرب مرتع الله ذلك بأن الله هو الحق ذلك إن إلهي يبينك يمالمك ومرب متضادين ورسده قريب قرعة يضيع حينه وضع ذلك كافر ثابت في كل عين لأن الله إلهي هو إله الحقون إلهي هو بلله سبحانه وتعالى وحق يدعون من دونه وهل الهي كفكيه اعوذنا الباطل ما وحده ولا مرى وحده مال دخلي مال وحده ولا مرى لغا ولا ما مولى لدلاله الله هو الحق يدعون وهي يعوديان ومن دونه الىك فكك البدل وحن وحده كيهو وان الله إلهي هو اله العلي وخسرى مخلوق يس الكبير وكون ومخلوق ودن كوني سماواته ودن كوني مخلوق ودن كوني مخلوق ودن كسرى عرشه اوو سري قسري علمت لم ترى ميدن يغني ان الترك لم ترى ميدن الاركين ان الرسول دوني تجري ان يسون في البحر بقدره البحر هذا بنعمتي لا سكون maxay nima wada maxay wax wada maxay raashin wada maxay maafaax wada maxay wahan rag maarmeeyni wada baddaas ka dhax soconaysa waxaa uleeystay inta leeg bay sidaa maqquusayso yaasiba u saxiree yaasoo fuudey yaasabada ugu socotsiye Allah subhanahu wa ta'ala fi makhluuqisa uruub subhanahu دون samayn taa إلهي ilaay go على way in badalo laaxmar iyo waa suuray taa saarada ilaahay subhanahu wa ta'ala wuxuu yiri inuu ku min ayati hay badda oo dhacay taa waxa soconaysa doon إلهي inta lay ku doow إلهي ayati ka lagu qorto ilaahay ku qorto walay subhanahu wa ta'ala oo ilaahay مخلوقه qorto wax saw u waxa ka خلائو حلوقا سمعنا وسعاروا. ألم خل من يدان على اليوم. ألم أن الفلكة تجري هنا في البحر برد البحر هذا. بالنعمة سل الله يلا سمعنا. إذا استوى عثمان حي وضاو. من عم بي وعبد لكن. هذا وهاي دون كان أيضا هالشيم ويسكر على فجعتهم. سيكر لو هنا. بده وإلهي <سؤال> دون تلوسه السيلوراتكم سوئذين تنص من آيات آيات إلهي الأكبر توي سبحانه تعالى وآيات إلهي دون إن في ذلك الآيات في ذلك السعديين ترى دون ذل ثرو عروس آيات باقصون إلهي الأكبر سبحانه علامات ووين وإلهي الأكبر توي آيات قصرا يا لكل صبار متقصق ليعطوا ما في كل عاصب كل كل شكر المركون نعاز أنا كل شوفرين وحدث سبحانه وتعالى في ذلك كل شوفرين نعاز أي الدين كان ثوب مركو دبدهم كل طوع قصدهم تروح الله ولا اتصاله أي عيتك إلى إله يكون جارنا إيمان إلى قنتس أقوم بناه ثم أركو أعرفه وحصو عروسه بدل لحم ريساوي وحصن عها ودوب لكل صبر لدك الصغير بناه مركي لدك كل ما دعي وحين نفس جعلين وقضع كان صبري في وصلن شكر المركو الفرح يلا يقول النص يجي عشرة كان كل شيء فيهم وإذا غش يوم وهذا كي بدل لحم رجيم مركو الدواء موجود بور أمرايس تعود دول اللي بحكي سكاكو رجالا ضرور أمرايس بور أمرايس أم أم أم أم أم الله وعلم صحوي وهي كاسر شعير البور وهي تناضرتنا كرتك يجو مركي دبوع شدتك دونت لا سعيد موجود كذب رأي قط أمرايس بور كذب إله البريان مخلصين له هو إله المبارك تريه ادينا برياده الى عباده فلان ما نجاهم إله مرفق قد خيو إله البر بض مارك قد خيو البري مارك قد خا ربض قد ضحان صامنوا محاكمه ربكي مقتصدين عباده ما حد خات كدغى معال <سؤال> ربي إله <سؤال> سبحانه وؤلئك هلك إلهي هلك ايغا سبدي <سؤال> حمدا اقتصادك أسماء اللحاث كاسو الدجال فيه هاي والأمانكو مذيك وهذا الله يكسب فيه هاي انه مغلوه يروحه وغسره وغسر عن عبادة الهيه اسمه مالسرق وكالجال لأن اللحاث موصر عبادة بلينه وجاه الشيخ قالوا عقبت المقتصدون كافرون لكن محلوه بلين مقتصد ومحسنته حيب بلينه وخور عمل كير يا خير في قسمينه واللحاث كذلك فمن وحكم المقتصد وما يحج المدير في عياتنا عيضها النقل ك هو القران كان مخلوقه إلهي لا غير إلا كل خطاط نذ بالله كدحبن كلي مويين كفول او شوها وهي قالو بد سوحا اياته كسب يجهد و هو يهدرنا وهي الدو وي دنا هذا كسبه ديو تا صحا روحا تجاهدنا قالو وما يتحد الصوم و خاصه الى انه اسا او سبد با سبحان الموجد اسا ارك انت له سبب بريرن او كه ماركاسا و وين سو او مالو ييलेले يالله يا رب بدا دم مر بلي حسبيني الى يبقى صدق خير فصدق انه سميا يالله يا رب نبره تيي هنون واخ كاستو لاركو او هوو غرتو حكومه غرتو وناي الحج المجديد باياقنا عيادها نغا الا كل خطا مد بلم كبح بدن كلي مويين كفورين او الىهين كقفرين بدن نعيف دي بدن الناس اتقوا ربكم هدين كعصاد لا يجي فوسته حقه أثريين والد في واحد ضليد عن بلدي علمه سبحان وقبانكرا المريد ولا مولود كيف لا أن هو كيف يجب أن يكون جازد من واحد قبانكرا عن والده في ضليد شيئا الله لا لا يقول لك لا يقول لك أن يكون قبانكرا المريد المر من أخيه وأميه واريه وعريه وحفوصه لكذا ما إنك عصى سائل بانك لك العرّي روحه صلا يجرون لا وين بشيء خير سقط منك إن عبد الله إلهي بلن كيس يوري سبحانه ما إنك أينه إما يوادب وحقيقة الله سبحانه وتعالى واركض دانتان إنها تصار الدانتان رب سبحانه وتعالى سدا أعدها بالسان أقهب سهلا الكاريز شو عرفت سدا سلّع باركك وحقه الله سبحانه وتعالى إلهي بلن طالب iyin ibn hudin oo baan in sheegan arhayada naxashaddu qonolashaa koobmin nolosha ku mashquuleen nolosha ku ilaawina maalinta ayo alle subhanahu wa ta'ala wala yagurannakum yusn ibn hudin oo baan in sheegan billahi بين شيئا وإذن هرد إن الله إلهي عنده أبت ثوها على المساعد قيام القرطة يبعي إلهي كري جبعب سبحانه وتعالى وينزل الغيث مضك قرطة سودين إلهي كري وعب ويعرم إلهي وعب يما في الحال واحد رحمك كجر أرشع واحد كجر إلهي كري جبعب وما تذي موغب نفس النصيب ما رأس سوى غدا واحد بريق قصباني راح ونك واحد بريق سوى موغب هناك قارب ورطة أولو ما يسهده هذا الجار سنا واحد بيرك كسبانة سيمو وينو بيشربة كسبانة سماخيربة كسبانة سمعوات هرة كل ما وما تدري النفط والنفط بيعير هذا الثمن طول كهربة كده مانع على يا طول كهربة كده تقولي قاين الله هذا إلهي ملك الأرض وعينه كوجود دم بدياران يستوعب وكوكس بنتاي ثالك كهربة الغيب ورسولكما عليه الصلاة والسلام لا يعلم الله إن الله عنده علم الساعة وقيامة حتى ما ملاكنا وقل وكان صورة الله كسر أمرين أكاد يوق عبد الله العباسي غيرت هذه كفاسين أنا وده ولينا الثقة يا أبو علي عد كلا عد كلا أنا نفسي إذا نكقرن دهون ناسيان لوبين وقيامة وينزل وقيت الجارث والرب كدي إلهي فيلجو سبحانه وتعال صلاة أربعة وقع مبروقة جارم الرب كدي مبرود داعي متعال ورومان ويعلم ما صلح حاله وحرينه ككل جري إلهي من بعك سطحانة وتعال وما تدري للنفس المر ما تحس وغدا وما تدري للنفس المر باي عله تموت لوخ قدامك ان الله عليم خبير الهي با عليم وحكيم الهي با خبير وهو المودم بنتي في بابك يصير سيفعو روق الله الرحمن الرحيم صردا تورد دل... في السجدعياء صرادها على من واصلنا جت الصول كان الاخيره ما ننت جمعه هذا الصباح هنا رسول في الضوء وجته ووجد جن قالوا سيدنا ي صلى الله عليه هذا ورسول صلى الله عليه وسلم اخرين جري هذين تبارك الذي بيديه الملك و اخرين جري سيحاناي الكتاب كتاب كسوج الجنتي تلا في كتاب كان شك ما لمثه بالعالمين انه كيير إنو إلهي قال سبحانه وتعالى عالم قرآن رب قوها كسو الدقائم شاك الكومجر والسعلان رده ومكيه وإذا الضلم بعد ذي الدناو خلال عماء واحد الألهي سعود الجمال إلهي واسع قال لهم الكتاب كتاب كسو الدقائم شاك الكومجر فيه كتاب كسو الدين العالمين إنو كي مدون عم يقولون موحي ليهم جالبوا إستراها حصول كسو الدقائم بل مأبورنين هو قرآن كان الحق وعدد ومحطة رب يحجي سك ilaa yudu an dale u soo daji bitindira taa uu dicsa qaan qara ma astaam من min nadeer min digan min qablik wa arato adu tagu rees maray quraash adu tagu rees uu ilaahi u soo dera subhaanahu wa ta'ala mal ma afaam min nadeer min qablik laa alam yaa tan likiya tan ilaay سورة مكة إلهي سبحانه وتعالى لو كيسوا يسكب عليه توحيت كله يأذى واحد لهم الله وإلهي الذي كيو خلق السموات والأرض ورسا فوق السؤال سبحانه وتعالى إلهي وقتما لا الجدّان أبو سؤالا محاكبا مثل الشيطن صورة مجت سال عليه وإلا سماضي يقولك على وجه ما هي رجوة واحد هو وين سورة موري بمكة وهو وين إن أرجناه وحن أرجناه هو وين وحن بلنه ك هوين باجير لكننا وحن الله ولي الذي وق خلق السماوات او والارض دا. وما بينهما ان فضل حيث هواوا في سته ايام اللي احنا نقول قوا استوى لخلق اوير كده الى ان كون بحالكو سنه اي ترتيب بالضبط بالي و انا استاذ انا وحول بالو دجدين حد انا ما وتعالى وحل بفسينا او ان وحول لو دجدين او الله, الله, الله في لحم على المذبوح إلهي ثم أنتم إلهي عوارض كد الصوان يلوكه إستوى على العش عشر أيو أي كئك هذا استواء يليط بالجرار واجع التعان لحمائي ما لكم ملهيدين من دونه إله ذكي من واله من دونه إذن أهم أو مورين مما أمر ملهيدين سبحانه وتعالى ولا شفيع ملايين كشف عن ملهيدين رجل عاصي رشفع ماك أن برشفع ماي سوقه فضلاً أبي يلفو يجون كلي عرض ما افلات تذكروا الليل ليلا وان جون ليلا فجرين ماذا يوسف سبحانه وتعالى ما الى اي مخلوق يشكو غرطا قران كهرب ما عجائب غرطا الى هو الى كلث وما غرطا وينكن كما غرطا يدبر مخلوقا أمر كان دمارا يلي، كان مغرانا كان هانا يلي، كان بعذري، كان عذري، كان, كان دلوري، كان فقير فيه، كان غني به، واحد صورا كان بقوني، كان عارف مادي واحد إلهي رسمان وتعالى سأوما مرا يذبروا الأمر حجاب قصة مامرا عرش يذبروا الأمر ومامرا من نفس ماي قصة مامرا إلى الأرض من قصة مامرا حرج كان نزل تاعنا أو كريوي كان غاضي إيوه كو أكثى سكسي واركاوي أم غري أم مراخ طر عن جد قل كواز يا كل ما إلى الأرد وقصة ما مرا ثم يعبد وكرة إليه حجية في يوم من مالن كان هذا مقدره ألف سنة تنقصناه مما تعبدونه سنة, كن سنة, كن سنة كن او مصريين بل ما بعده رح يكون فسيلة سرت في يوم كان مقداره خمسين ألف السنة حج وخمسة ماري يا مارك دقدقت وكور وين يوم من عند هذا الكلب سنة مثلاً بل ما بعده رح يكون فسيلة هل كان محاوي وماركة وحلا ما مامولوتي وشارن وحل وارن ماله مخلوق ونوات تربية لما مارك أمور في أرضن إلى حجي سهانة سادة وحلا ثوم مامولوتي ما ذوره العلاجنا 50000 درواقياما ضلت تالي هو حساب اي و خيره اي و و وقت كان وكان صوم وحوي و وين يوم عند ربك اذن كو الله الله سنة اذن الله بان انت لكن الى اجت هو قما هو رخده او قر تاسيت تاسلا اذا برغم انا صوميره ثم ما لي اوركيول الحديث و قرايه وحده حقا الى دولكه جوج مبا و الباب في يوم ما كان هذا المقدار ألف سنة كن سنة لحد ولدها إملاه أمر في حقي سوألا قمة عجوزنا سن سنين كسرستان ذلك علم الغين ذلك كارث روح الله قوة كاس سدايهم كاسة وهم مرو كاسة موات كلو كسوا حقي حقي حقي سامورت ذلك كارث علم الغين لا يستجد شيء سبحان الله لي غيب وش هادة موجود كي إذن لجه وقال أرسان كي أغاوه العزيز الرحيم ويوقق كيه سفاة لكن عزيزة له الرحمة ضرب اللي دي كيوي أحسن هجاجي كل شيء شي كست خلقه أقول شي كيه شيء والبساء وعبورين هيدو إلهي هجاجين بني آدمك ساتو إلهي هجاجين حوالا إيقيرا ساتو إلهي هجاجين كوا ووين الملوديا دي ووحر ووحر بسو أبورين ساتو إلهي كما كومه البوين إلى يبص أقربك الذي أحسن كل شيء خلق مخلوق يس ملصعور في سهاجين وصنيب مناصف ينسعور المال أبو الله سبحانه وتعالى أحسن كل شيء خلقه وبدأ قبل خلق الإنسان إنسان كعور جيسي من تين الله قبل الأول وعبهان روا الله جعفر سمجارة يا يصويا يسير كدب نسلهم زرياب جيسي من سلارة مثل فرس في من ma in bii xaq qad mahin in wa dha'iita wa min ma ila ka sadax dhaxanid dadka ugu jeeday ragga dumar iyo saas ee kala diwanaa wakaas xaqay ka sadaxan mari aya is beddeshay waxay noqotay dhigo adigii horey noqotay wakaas saas noqotay wakaas ay farxad u soo waray waxayna u waray salaam muumino inna ja'ala intoo istaaga dhaw ka ثم سواه انسان كين الى الله سبحانه و قدوره كااوري يا كبيحه امهينتا او كااور انتو سواه الله باسمي من رزق الله نصرين الله لبلمده كلي واسنيني داييني دبشنايني دسنك تويك زيتاي وكاساس الى الله نصروا فيه انسان كذا هي من الروح النفسيه وكفو وي وجعل ولي على انسان وجعل ولي لكم انكم تني احسنها والافكار ولا شيء لله ما تشكرون الهي وحى اني سني يا ساذين قال ادوب انكم سوقاد ادوب الاقانن يعراد لو صوت ان منين انكم سوقاد حلك ان جي اي انت شنو كنت دح نولين انت سودر انت كشوره انت اني كن دينه اني سوي الله سبحانه وتعالى waa jiraayay fiin kan baran yu inta yar kaliya lagu arkay waxaan Ilaahay u sameeyay subhana wa ta'ala hadda isu laag magan laa duu wax gaarada khatar baa ma laakiin waxa ay halka ugu gaarada halka gaarada intii walaalkay kaliya ay ahaa qabtaan saw waxa wuxuu ugu ku ku ku وح إلهي وح إنسان ينعوم كيس أنت قليل ما تشكره شكركم مع شكركم ساو محشورين خير إلهي يا سماهنا ان إنك أنت مع على سماهنا وسعه ورسيته ما هو حكرستان وإلهي كشر الإنسان واحد هذا إذا بنالهايو واحد نسيو بندوب بذين البذور وقالوا جاردو صعيدا حيا وقتي ضلالنا أنبضنا في الأرض كل كمر كان قلنا أرنا فإننا أمو الله في خلق جديد فعث يجبين ماور وصبا نهائن بلهم باللقاء ربهم بل إليان يو حيان المجر تنال النورين بلعنا نستوى النورين ونف رب هنسكبع باللقاء ربهم رب وذلك كلن كي سيكافرون كو كفرين والوحاطر هذا يتوفاكم وحايدا ملك الموت ملك الموت سبحانه والتعالى ووحك له أبني أنا وذكر ذلك اللع الذي عفارت لو غري غلي والباب امره والباب شنجر وما يكون يمدو يو هو نري رب قال الذي وكل بكم بس على يديه وكاش يمكن وكينت بح كلمه ان ايدكم ثم الى ربكم مرتي عبد ربكم الذين ولو ترى حضر الكراه المجرمون ما كفوا ماذا حوالا عند ربهم قائلين يا اللهي ربنا ربنا اوصرنا حقي وان ارقنا حقيقالي وان ارقنا كتاب خالي وان ارقنا ببطي وان ارقنا وصنعنا وان مقل حق لقائنا حضا لانا مقل مقال ارقبان لانا وحول بولهم كو ارقنا فرجعنا النعيم نعمل صالحا عمل وانا افتنبان صماني الله اننا وموقنون هذا وحوانهم لا لرأيته امرا عظيم وقال له جواج لانا وين بضحك هاي وأنا هذا واحد جدا سبحانه وتعالى عسىه أذن كرعام صحيه يهذون بالله سبحانه وتعالى مركب قصائد لها هي النقلان أبو علي سبحانه وتعالى أذنكم وحقرته مركعين القمر وقتلنا سلام القمر ولو شيئا أبو علي سبحانه وتعالى حضن دون راعينا وانسين لهم كل النبض فرح جعل الله بعض الله ماركن حضن لكن لم دون نعبد الله سبحانه وتعالى يا جلله هذا يتقون والله همون للغاية مسلمين ولا نكون الله ولكن حق ولكن ما إن الدنيا يقولين إن يتقون والله همونان حق وحاجة وواجبة القول هذا مني حق يقال وهذا الكلام صحيح يقال لأمل أن جهنم وأنبوح جهنم من الجنة جنب كبره والناس لازم أجمعين هذا كان صغير يقال لا عيب مركوين هذا الكلام حق فيها لون وإن لها لون ضد الجود والنار اللي جبره فدو قو سأسمج رمين كل غردة هاي إله يجير ما راح يوصل فورنا ينو بعيدا يروح على بوان أروح على بوان وقع إله الدينوعي على بما نسيتم اللي وجد اللي ودين سبتي لقاء يومكم ما يمكن الكل انكيسة هذا اعكانه إن النب نسيانكم وأن كثرناه إله وحماية الله نارتهن كثرت يا رب الله سبحانه عذاب الفرد فدو قو رامي عذاب الفرد على بما كنتم. واحد اهلين سيبتي فعملون خواصنا واحد اهلين سيبتي إذا نظلمين مهي النار فالصور الأدامي لا سأل الله فالصور الأدامي بما نصيتم لقاء يومكم بصاب المسيانكم إذا وجدت إذا لقاء يومكم ما لنسينا لكل نسيس هذا عيكانها الأدامية ونحن نعطي لي لأدد إن أنه ونصيناكم ونكسرنا مارتنا ونكسرنا وذوقوا عذابة لصدع على وارثان كالظامير ما كنون تعملون عمر كالثمية تنسف إنما يؤمنوا وحفظوا ما يغن في آياتنا آية ذهننا اللذينك هو إذا ذكروا بها آيات المركب القواري وغود الآخر روش يقول خروا سجادا خروا لعها سجادا حالي كويس الجسون وصبحوا فتحسنة لحمد ربهم أيها إلهي حمد ربضه. سبحان الله له أيها هذا الهي مركب المغلان نلوين إيمان أيها ملكة ولكبّح هذا الكلاه يمعان سنة أخو الشروع أيان وينين أيان سيود في رضعها أيان ملكة أسئلة أيان إلهي و الله سمعنا ونا كان نزهون إلهي و العذاب كان نغال يلارب إلهي و الله هذا الكالسويد الجوي حبيه وصل جيرل أنا كره ما ينوي ونوحيه قال إنما يؤمن وحرنا أيهم بآياتنا آياتنا نجا اللذينك قوة إذا ذكروا بها آيات كالمركة الغدو الأخر يقول خروا بقعها يستجد الحالين كوثو يتوم وصبحوا نزهي الهي وعثت بحمد بحمده ربين يقول الهي سبحان الله الحمد لله ربنا، وهم يا والله يتكبرينين سبحان الله يتكبرين تتجافى قوة الهي سبحانه وتعالى آياتك الهي سبحانه وتعالى رميّون تتجافى وحافة ينظم لنا عوضي أي المضاجعي مكان جيف يدعون ويبريان سبهم فبرخ خوفا إيوه على في سكع عبصني وظن عن إيوه إن حيتي جنيش وإما رجقناهم وحم كل ذاقني وح كم إذا هناك يوم في ما ويد حيام ومن آيات كله آخر شو عا إمن عن سري أربع إلهي التسبيح اللي فيها تحميد يسبدي قوس إلهي الصفات اللي علامات الوية كانوا إنو شغل يسأت هو من نغط هي النفسة إلا روح قصبة وحوين وكون رئيس سيبي وشاقب بلنبها فروح تأجمويا أنك تعنكري ومشير لقصبك تعنكري حل يجب باريس سبحانه وتعالى اوه ما يشير للسلحان يجب أن يجع على كفه بينه ويستغي يوجه إليه تقول لنا السنة يا ملك الواجد يجب أن يوجه يجب إياه إليه سبحانه وتعالى برية وحليه يجب إليه سبحانه وتعالى وده من يلعني فأسجيب له من يسألني جنة اله الكويت هذاء ترعوه كثينة نارب اله كامان هذاء ترعوه كثينة عباد اله اه اهلاد من كويس ويحوه يسترون به هذاء كثينة يا سبحانه وتعال تتاجع في جنوبهم اي المضاجع مكان الجيف هل لقا عجائد سهير اله يجعله اقبله ايه اله برع يانا خوفا na ansii quraanka oo macaansan yahay oo ku aansan yahay ba kursiga cay wa salaad ajibaahu ya salaad daas ruudi adi adi aad raxux dadka ugu boorin jireey salaalahu alayhi wa sallam astaguna ku tan ka tagid wamma radagnaan waxan ku iljaaqnay ما kamidahan الله qoon salaat taalamo ogowgo alayna nafsa nafsi ma haqtiyallahu waxa loo oo يا إلهي سبحانك ذرتي وح وس النفسي سواح فتكي علي الله وتعين وح وين بعض سوي يا لل محاني عارك وس صلا وح على غورهمك ما ولا عدون صنع ولا خدر على قلب البشر بألك إلائي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مكسيلي حابنا نخرج هنا المؤمن عند الله ما رعين فاء وح على الركب إليك سوي يا ولا عدون صنع لقنا يا مقط قلب قل رح تام كسود إغروا على من خصم ما خفي برق على الموج والنفس ما أخفي الله موح لو أو من قرط عيون وحي إيشو بقوة الجعشة جزآن أبغى المريض بروحه لوسينا يا بما كانوا روح عين لجعلنا يعملون قوته من قبل قوي لجعلهم المريض أفهمان شو كان أهل مؤمنا إلى كتاب كتير رسول كتير آخر يوجه للهون إلى هوا إن الله كمن رضيوا لمديها كان فاسقًا إلى تعيس كان نحب حي شيطان بعطي لا يسوون وقال المسن كلفوك على الورق وكان مركز الله يقرأ البوسج الله يشكره الذين قوي آمنوا إلهي جميع كتاب كرمي رسول كرمي وعملوا صالحات أعماش وناك سنين فرعون فيلية جنة المأوى جنة اللجوه إلهي ذك مميم فوجت الرجالين يقول نزدهم مرتقان بيولي قالوا مرتقان بما كانوا يعملوا وحي سنين بانقلا أول مرنب قال إسماعيل وساعه markay kunka sanad kunno goono san halka taragayeen dad allaah sun qaran iyo ga janaas lagu martaa qabo afra waad dun kala tukujeysa الذي nisaallahu xalay wadaay wa kuntan kuno san maalin leed waa tii dhigiday kuwan halka ay koobba ma jiraa kuntan kuno san intee leed ومن الذين فسقوه كوي تعال الهي كبح كوي الشيطان ايا راعي فما هو هم هو يقود النار هو النار كل ما مركز طول أرادوا دونان أن يخرجوا هنا يكسر بحان منها نار تحقيدة وعيدوا فيها وأن وعنوا سنة صومري سورة الحي وحرارة العيان دبوه على غير مركز طلقة تقجاو ولا هم من حديث كل ما أن يخرجوا منها وعيدوا فكان هارفك marakad ilahay u qeynay ba maraxa kadaba faayita wax weyn aalay markaas ay oo buur hodee lagu dhufso dambaska dhigiraa maxay salka tagayaan kulmada markaas araddu ay doonaan ay ka soo jeenayna marayna ka soo dahan oo ciiddu si haa waa lagu cilin markaas inta lagu deyn mahayee lagu jeesjeesiyo waqila الذي عاد يكون من به سعد من, من, من, من كل دير، عاد تدبين جبتين، ما أنفق أثاثه، وقف رمتها سقط الولد، ولا نزيق منهم، وأندثينا من العذاب الذي عاد كله، من العذاب الذي انت كائن لجاره، لا والله مستنيت لأن العذاب كان عندنا قبر على غفر سر، وصحه، لو قال عن قبر حتى لو عذاب على غفر تجدون كان يقول عقاب هو مصائب تجدون من كل قالوا متكفّكينه ولن يقنّموا ولن يسنان على عذابنا عذاب كلّه عذون ينال عذاب الأخبار لعلهم يرجعون محدّم كلّه عذاب يعلّم يرجع لكي يرجع سوء النقضام أو تلت كام ومن أضلّم مدي رأس يا قلب المبطن خرج على مبطن من منرد سكلا لغواني لبض الأخرى بآيات ربه ربي آليس إلى الكتاب في سبأ الأخ القرآن كسر الأخ ثم عرض عنه وكتيجة سبأ نكمرج ilaahi kitaba subhaanahu wa ta'aala هذا hada albayyan lam yakiday ka fi jiti inna annahu me'al mujrimeen ladayhi yaashu haqqo al-muntaqimin ka la gween unkar binayna wa alah subhaanahu wa ta'aala alam kan sumari wa laa laa laa laa laa laa laa laa laa laa laa في ميديا تهاكش كنن مين اللي طاعه موسى نذكر ما يسوع نقيه وحلو بعدين نبي لا يموتون نقوم إنه نذكر ما يسوع أكش كنن والله نذكر ما يسوع وجعلنا كتاب كان نبي لا يموت سنقوم وحنكله لبني إسرائيل وأنحنون وبنك نم إلى هند تصة أو الجنة تصة كتاب تكذب علينا وجعلنا وحنخيل منه يهدون الضتك حانونية بأمرنا الدين سنده لما صوروا مكة الصبرين بان اي مكة وكانوا رحي احاين بآياتنا عيضاها مقا الشيخ حسين كنية فسيره في البيجراء باليقين والصبر اختناروا الامامات في دي الله لا تصعبوا الوقع على صبر اي يقين دين تحقى الامام كنه ان الضتك القده ايضا ان دادبلا الهي ويستقى الساوء قده وقده ايضا خير فالله ايضا لا ت و جعلنا بحانجة لهم يحقق أياما ملح و أقول لهم يهدون بأمره و يدين تنير ضدك تصوير لما صبروا مركز سفرين و كانوا إهالي بآياتنا يقينوا الله سيكوب جاريه يقين و يصبر أي كوب جاريه نقدان حقا ربك هو ربك بينهم يوم القيامة. فيما كانوا فيه أكثر واحد فوق لب صنايين إلهي تقول الصلاة في حقه وثينة لحقه إلهي والله جاب المريات والصريات حقك كسر عتال ضار جن إلهي كي بعضك سعدين بعض البرت نار إلهي سبحانه وتعالى كتورة أو لم يهز مين عضان اللهم يرمي عدان عضان كل إلهي بيني كم انت أهلكنا عن هلاكني من قبلهم يظهرت ومن القمر قرون أمراة يمشون ويستعدان فيما ساكنهم كل اللي هلاقي جلوه يبي يستعدان. إن في ذلك kayyala lahaydakhooda laayatim ba kusogane afaraysnucun leen aayadah ilayhi maqlay dadka lahaydakhibra kusogan warabawsha ay taniyan akalliham leen nam rahmaqlay meen wax garanay meen wax arkeen baali subhanahu wa ta'ala alam barama kan soo maray oo ugu dhaway oo buraa hatta buriha ولم يهد منيانا وعضانا لهم كما هقنا انسان هلاقنا من قرن جاءه ورسوله من القرون الأمر يمشون حالئهم في وسط عنج وفوان بإننا يا إلهي سبحانه وتعالى يا رسولك جيداني وحيث في إن في ذلك هلاق كل عائزتك على الآيات ولم يروا من الكين أن أمون سوق إنعان كحين الماء قال الله يقول أنه الله باللهين أهلا nahu waxa lahayn u madayn badan oo weeye markadii waxa ku fasireen abdul mas'ud oo ku abuun roob inuu korkaga yimaado laakiin waa amn wa kamid oo xog ku korkaga yimaad waa dul aadag oo waxa uu doonayay roob marka oogiga ka او يروا من الكريم ان انا ونسوق الماء بها ان انسوق حينا الى الارض قل الحقي الجلس قل الابارة نباض اللهين قال الله لي فنخرج وانسوصائنا به بيه ذرع من انفسه الصارينا تاكولا يعنتوا منه حقي انعاموا بحرور وانفسهم ينطل افلا يبصرون مئة وحركة ما يكو عبر قاسان ما يله يكو شكريان ما يله يكو تعالى سبحانه وتعالى سبحانه اله يوحل وقرتمين اهين بياه ما يشفق ان القصص على الساعة قفارة يكيد دكتور أفرى يصر ويقولون وحيلين بالي سبحانه وتعالى قالوا لما هذا الفتح قرب الحنس وهذا غمرة قرب بحنك وكيف حق والثينة رحير يا كيم بعد الثينة ماش الغصار يو سأسيلين سبحانه سواني والفعل قلوا ويقولون ما هذا الفتح إن كنتم سعد من هذا الشيء الثاني واقرموا بختي الله لنا كلف الله لنا كلفكم الله لنا كلف صاري قلوا هذا نجلي من يوم الفتح maan ka cafay dadka kala ka hukumay la yan faqmanantoo dadka laga diina ka faru ko gaalaw iinan iinan koodu ma anfaco wa qiyaamad iin ku wax ma tar walaahum haan in baroon kulli sujuud wahayr loo koron may aqadnaay dib la suuginahay faacrid nabi sallallahu xalayhi wasallam anan xaqo dib cay samaynaay ka jeesay turadu واحد سواسر يقول لعها يسبب علي سبحانه وتعالى انهم يقوى ومنتظرون ويسبه ايان واحد لعي ويسبه ايان وقال له كل السبه النباة وهيديه الجيل انس كثوهم نصربسوا بيه ريغال منو وانا قرد لمانا سوداء كوهر اي اووا يسبب ايان ونسبب علي سبحانه وتعالى وقتان ثقين بالأركض لهم دواحب لعيان فاعرت عنهم كاجي يسوا ووانتظروا السبب انهم والله بعلاهم